نزول الحجاب قراءة للمستقبل قبل نزول الحجاب تمنى عمر على نبيه ألا ترى نساءه عين وبعد نزوله كان له رأي أشد فقد خرجت سودة بنت زمعة من بيتها لحاجة وكانت فارعة جسيمة فرآها عمر فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين خجلت سودة فانكفأت إلى بيتها وشكت مقولة عمر أنصت صلى الله عليه وسلم إلى قولها ثم قال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن الحجاب إذا ليس حبسا ذلك ما يتعلق بأمهات المؤمنين أما بقية النساء فقد كان في المدينة منافقون يتحرشون بالإماء فأمر الله النساء الحرائر بلبس قطعتين من القماش تمثلان الحجاب وهما الخمار وهو غطاء الرأس ويلبسه الرجال والنساء بل كان صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يزيح الخمار عن رأسه للوضوء بل يمسح مقدمة الشعر وهي الناصية وعلى الخمار أما القطعة الثانية فهي الجلباب ويختلف عن العباءة التي يلبسها الرجال فالجلباب قطعة قماش كبيرة توضع فوق الخمار وتغطي الجسد كله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 فسارعت الصحابيات إلى ارتدائه دون إكراه طلباً لرضو الرحمن فرض الحجاب قراءة لمستقبل المرأة في هذا العالم الذي يزداد شراسة تجاه المرأة خاصة في دول تدعي التحضر فالرجل المتحضر اليوم هو من يستعمل المرأة لترويج سلع لا علاقة لها بالمرأة وهو من يعرض المرأة عارية على الواجهات كدمية وهو من يؤجرها بالساعات وكأنها جهاز منزلي وهو من يقدمها لزبائنه بل ويوصلها لعتبات أبوابهم كأنها وجبة طعام انحلال بلا حدود لم يطفئ سعار الرجل المتحضر بل ازداد سعارا وصل إلى حدوث جريمة اغتصاب كل دقيقتين أو ثلاث عندهم نزل الحجاب لكي يحترم الرجل المرأة لذاتها لا لجسدها فاستجابت الصحابيات وشعر الحاخامات والقساوسة بالإحباط وهم يرون النساء اليهوديات والنصرانيات يرفضنه وينفرن من. مع أن كتابهن المقدس يقرر عقوبة قاسية على المرأة اليهودية والنصرانية التي لا تتحجب وهي حلق شعر رأسها فما الفرق بين القرآن والكتاب المقدس في خطابهما للمرأة